بوك تو <تصفيق> ششيم وشتايم اثنان وستون اثنان وستون لشأل شئلوت أخات طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد للمود علم ييدرس يذاكر علم ييدرس يذاكر المم لها هل ييدرس يذاكر تلميذ كثيرا هل ييدرس يذاكر التلامي كثيرا؟ الله لدمم مع إنم ييدسون يذكرون قليلا لا إنم ييدرسون يذاكرون قليلا لشؤل يسأل يسأل شؤل شوط غهلي قووط هل تسألمعلم تسأل مرا אל תסאל אל מועלם מרארן? לא. אני לא שואל אותו לעיתים קרובות. לא, לא אסאלו מרארן. לענות. יוג'יב. יוג'יב. תענה בבקשה. أجب من فضلك اجب من فضلك ا ا لا يشت يشت هو ك هل هو يشتغل حاليا هل هو؟ يشتغل حاليا كان هو أفضد نام هو يشتغل حاليا نام هو يشتغل حالياظ يأتي يأتي ات هل ستأتون هل ستأت؟ كن. انحن ضعة بإم ن سنتي حالا سنأتي حالا كن كن ات ببرلين هل تتسكن في برلين هل تتسكن في برلين ك؟ أنا غار ببرلين نعم أنا أسكن في برلين نعم أنا أسكن في برلين